أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا فردا وأن أيُّ الرَّالِفِين فَسَدَّ يَمْنَنَ لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحَ إِ فُكَُونُسَ لونَ في الخراننتِ وَيَضونَ ل رغبَ وَرحَذَو وَكَلَنا خشي واللهم في احطنا فاو رجا فنمخ نفسنا مير روحينا فنفخ نفسنا aina دون <mí�> 1000 <بالعضل> han huh? what to yeah long لهم فيها زمن في فيها لا يسمع Lauləik anlamu ba'dun Lauləik anlamu ba'dun Yeah.